قد أفلح من زكاها وقد خاب من ذساها كذبت ثمود بطوها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها